ق لَهُْ دَجاتُ عِندَ رَبِّهِم وَمافَِنتُ وَرزقُم كَرم كَمَا أَفَاجَكَ وَبُّكَ مِ بَييتِكَ بِالحَِّ وَإَِّ فرَريقَ مِنَ, من المُؤمننينَ لَكَارِحون. يُجادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّمَا يُسَافِرُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لكم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 اِنَّهُ وَشِيْكٌ مّنْ عَن سَأَمَنَ تَمِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى بِهِ الْأَقْدَامَ إِذ يُحَيِّرُ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَثبِتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْ كُلِّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاهِدُو ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه أن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوا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 وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُوا عُدْوَلَن تُغْنِيَ عَنكُم فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا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 Y si l'onim allòi fïeïm خèrè l'esmàà hòm l'esmàà hòm l'età l'età l'onim m'arribu ià aïeha aïeha aïe aïe aïe aïe aïe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 ويستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون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 فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ يَقُولُونَ عَلَى هَؤُلَاءِ حَسْرَةً إِن وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ لِيُمَيِّزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضًا عَلَى بَعْضٍ فَيُرْقِمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 فَإِنْ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمْ أَنَّمَا عَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ فهو الرسول وليد القربى وليد القربى واليتاما والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا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 وَلَوْ أَرَانكُم كَثيراً لَفَشِلتم وَلَتَنَازَعتم في الأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَسْبُهُ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُ إِذْ تَقْتِيلُونَ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً وَيُخَفِّضُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ وقضى الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا وذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون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 فِئَتَانِ لَكَ صَعْلَى وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا إني أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِذْ يَقُولُ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 قَو شَلبيد للَعِقاب ذَلكَ بِأَ اللهَّه لَ يَكُم غَيرًاِّعمَةًَ أَن عَمَهَا على قَوْمِ حتىَ يُغَيرُ مَا بِأَفُسِهِمْ وَأَنَّ اللهَّه سَمع عَليم كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأورقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر كَفَرُوا لا لاَ يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لاَ يَتَّقُونَ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَن خَالَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ وَإِنْ مَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَمَنْ بِذ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا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 سَبِّحْ بِاللَّهِ يُوَفِّ لَا تُغْلَمُونَ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَلَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَميعًا مَا أَلَّفْتَ عزيز حكيم يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون Al'an khff الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغنبوا مئتين وإن ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لو لا كتاب اللهَّ سَفَقَلَم السَّنْكُم فيِي مَا ختُ معذَابُ النَّعظم فَنْقلُل مَِّا وَنِتُم حَلَ لَطَيبَ وَتَّكُ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 cadre Allah yohibon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 فَيَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ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 فَقَاتِلُوا أَمَتًا كُفَرٌ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ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 وَيَتوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَتْرُكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا منكم وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن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 فَعَسٰىٰٓ أُوْلَٰٓئِكَ أَن يَكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةً حَجٍّ وَعِمَارَةً لِّمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنۡ الله لا يَهدِ قَمَ الظالِمين الذي نَ آممَن وَه جَجهدُ فيِي سَبين للَّهِ بِأَموالِهِم وَأَفُوسِهم أَعغَمُ درَجَه عغَمُ درَجَةً ع دَله يشكرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين أخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك ثموها واموال نقترفتموها وتجاره تخشون لكسدها ومساكن تربونها احب اليكم احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله ف تَ رََّصُ حتىَ يأت الله بأَمرِ واللهَّهُ لا يَهدٍ قَمًا فَسِف لَقَدْ نَصَرَكُمْ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُنْصَرُوا فَلَمْ تَرْضَوْا بِمَا قُضِيَ وَقَلَّ مِنْكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا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 اتخذوا أحبارهم وجودهم so oh.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 lū qū mā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 وَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً فَتَنكَمَ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّ مَن نَّسِيَ إِزَادَةً فِي الْكُفْرِ يَضُلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا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 هلتم الى الار اضئتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل الا تمفر يعذبكم عذاب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 وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِن فِرُوا خَفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ لَوْ كَانَ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 عاتهم فثبطهم وقيلقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبا لا ولا اضعوا خلالكم يبهونكم الفتنه وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين فَأَجِيبُوا بِتَغَاوُنٍ فِتْنَةٍ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ الله وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِ وَلَا تَفْتِنِ في الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين ان تصبك حسنه تنسهم وان تنصبك مصيبه يقولون قد اخذنا امرنا من قبل ويتولون وهم فرحون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 وَنَعْنُو نَثَرَب صِبْتُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَب صُؤٌ إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبصُونَ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ منكم كُْ كُتُم قَوْمًَا فَاسِتين وَمَا مَنَاهُم أَنْ تُ قُلْبَلَ مِنهُ فَقتُهُم إَِّا أَنهُم كَفَوبِلهِ وَبِسُولِ وَلَا يَأتُونَ الصَّدكَ إِللاا وَهُم قُسَلَ وَلَا يُ فِقُونَ إِللا وَهُم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 وَلَو أننهُم رَضُمَا أَلتَهُم اللَّهُ وَرَسُولُ وَقالوا حَسبُونَ اللهَّ وَقالوا حَسبُونَ اللههُ زَؤتينَ اللهُ مِنْ فضله وكانت للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل الله وابن السبيل فريضه من الله والله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 كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفوا طائفة مبار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 الصلاه ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم وعد الله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 يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا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 صَدَّقًا وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا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 فاستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فَارِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ ارْجِهَنَّ مَا أَشَدُّ حَرًّا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 فَرَوْبِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِى ٱلدُّنْيَا وَتَذْهَقَ أَنفُسَهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَإِذَا سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا درنا لكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم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 فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم يَحْلِفُونَ لَنكُم لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ الْأَعْرَاضُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ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 الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من الآخرين فتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنسان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 لِقَوْعَ عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئَةَ عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ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 الله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا برارا وكفرا وتنريقا بين المؤمنين وتنريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل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 فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى مِنَ الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفاجر في على شفاجر في انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم تقطع قلوبهم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 عَدًا عَلَيْهِ حَقًا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ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 لِلْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا قُرَبَاءَ وَلَوْ كَانُوا أُلِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تبين لهم أن أصحاب الجحيم وما كان استغفاء كل شيء الله له ملك السماوات والارض يحيي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 وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ